book 2 37 37 37 راستے پر في الطريق في الطريق وہ موٹر سائیکل سے جاتا ہے ہوا یوسف سفر بالموتور سايكل. هو يسافر بالموتور سايكل. وها سايكل سججاتا ه. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. وها بادل جاتا ه. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. वह जहाज से जाता है वह नाव से जाता है बिलकरब हुआ यूसाफिर बिलब वह तैर रहा है हुआ य هو يسبح. کیا یہاں خطرناک ہے؟ هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ کیا اکیلے سیر کرنا خطرناک ہے؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو سٹاپ خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو سٹاپ خطر؟ کیا رات میں ٹہلنا خطرناک ہے؟ هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ ہم بھٹک گئے ہیں۔ لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. ہم غلط راستے پر ہیں۔ نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. همكو پیچھے مڑنا چاہیے. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. هنا گاڑی کہاں کھڑی کی جا سکتی ہے؟ اين يمكن ايقاف السياره هنا؟ اين يمكن ايقاف السياره هنا؟ क्या यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है موقف سيارات यहाँ कितने समय तक गाड़ी खड़ी की जा सकती है कम अलमुद्दा तो लठी युमकिन वोफहान वाह क्या आप स्कीइंग करती हैं स्की? क्या आप स्की लिफ्ट से ऊपर जाएंगे हल इला हल इला क्या यहाँ स्की किराए पर ली जा सकती है هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟